بوك تو شسدسات شیست ستة وستون ستة وستون پرسوینی زایمنکی ادن ضمائر الملکیه واحد ضمائر الملکیه واحد انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي يا نموجو знайти мого ключа انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي يا نموجو знайти мого квитка تذكرت سفري تي تفي أنت كاف الخاص بك أنت ك الخاص بك تيزني شوف تفي كلوش هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ تيزني شوف تفي برويزنيك وتوك هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكره سفرك وين هو هو هاء الخاص به هو ها الخاص به знаешь ده його ключ هل تعرف اين مفتاحه هل تعرف اين مفتاحه؟ знаешь да його проїзний квіток. هل تعرف اين تذكره سفره؟ هل تعرف اين تذكره سفره؟ вона її هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها هي грошей немає قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها هيїї кредитної картки також немає وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه мы наш نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا наш дедусь хворий جدنا مريض جدنا مريض наша бабуся здорова جدتنا بعافيه جدتنا بعافيه ви ваш انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم جيتي ديفا شاتو اين ابوكم يا اطفال اين ابوكم يا اطفال ديتي، ديه واشا ماما اين امكم يا اطفال اين امكم يا اطفال